واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعوا من دونك فالقوا إ ل ي ه م القول انكم لكاذبون